سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فنات ما فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا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 أبصر به وأسمع ما له من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحد، وَاتَلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.